يرشيكم النواة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليصفركم به ويذهب عنكم إذ يرشيكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط